ب <تصفيق> عليهم إن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلما عظيم ورصينا الإنسان بواس سُبْحَانَهُ وَنَنَعَالَى وَفِي صُلْفِهِ عَامِنَ أَلشْكُو وَلِي وَالِدَكَ إِلَيَّ الْمَصِير وَإِن جَنَدَتْكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لا تقعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والتابع سبين من انا الى ثم الي مرجعكم فنبئكم بما كنتم تعملون يا قال حبة من خرد من خرد فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعِّق خدك للناس. في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وقض من صوتك إن أنجر الأصوات لصوت الحميد